قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى صفة القران تحدثتم عن صفة التمتع أثناء حديثكم عن صفة الحج حبذا أيضا حبذا أيضا لو تحدثتم عن صفة القران طيب قال الجواب التمتع كما ذكرنا أن يأتي بالعمرة مستقلة ويحل منها ثم يحرم بالحج في عامه أما القران فله صورتان لو تلاحظوا أن شغل العثيمين لم يشترط الإقامة كما اشترطها الجمهور ما اشترط الإقامة في مكه لأنه يقول لو خرج إلى المدينة الافاقي مثلا جاء من العراق وخرج إلى جدة أو إلى المدينة فهذا لا ينقطع تمتعه يعني بعد الاعتمار إلا إذا أهله إذا رجع إلى أهله قالوا ينقطع فهنا يقول يعني إنما قال حج من عامه قال أما القران فله صورتان الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات فيقول لبيك عمرة وحجا هنا كرنا نسكين ولا ما كرن عمرة وحج والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها يقول لبيك اللهم عمرة ثم يتغير كل ماذا عمره عمرة سأجعلها حجا يقول لبيك الله يدخل لبيك اللهم حجا يعني مع العمره الأولى التي أحرم بها هو بإحرامه ولكن قلب الان النسك من العمره إلى إلى الحج أدخل الحج على العمره هذا جائز لأن الأدلة ثبتت بذلك لأن الأدلة ثبتت بذلك عائشة رضي الله عنها أحرمك بعمره ولا ما أحرمك بعمره قالت منا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمره ومن من أهل ومن من أهل بحج عمرة وكنت ممن أهل بالعمرة عائشة تقول هذا طيب إيش فعلت حاضت قبل أن تصل إلى مكة المأشر الشريف حاضت هكذا إيش فعلت قال أدخلت الحج على العمرة هي الآن لبت بالعمرة لما حاضت ما تستطيع أن تطوف بالبيت أدخلت الحج فما طافت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت فصارت بعد ان كانت متمتعة صارت ايش قارنه عرفتم عائشة كانت متمتعة في اول النسك فلما حاضت صارت ايش قارنه هذه هي الصورة الثانية قال وهناك صورة ثالثة موضع, موضع خلاف بين علماء وهي ان يحرم بالحج وحده ثم يدخل العمره عليه قبل ان يفعل شيئا من افعال الحج كالطواف والسعي مثلا هذه الصوره الثالثه طيب لكن وصحيح انها جائزه احرم بحج ها بالحج مفردا ثم قيل له يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه حث على التمتع وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها يش عمره ولكني لا احل حتى انحر قال خلاص يعني يجوز نعم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وانت حرمت بالحج فيقلب حجك الى يش الى عمره يجوز هذا على الراجح من اقوال اهل العلم عرفتم وأفضل افضل الثلاثة الثلاثه هو التمتع بل بعضهم ذهب الى وجوبه وأنه يجب عليه ان يتمتع لم يسق إذا, لم اذا كان ما ساق الهدي معه لكن ان ساق الهدي معه وجب عليه ايش القران ايش معنى ساق الهدي معه هدي من وقت ايش الاحرام ساق الهدي معه ما معه خلاص هذا الهدي يجب عليك إذا يجب عليك إذا سكته لا تحول هذا الحج إلى عمره إنما تستمر في القران أما إذا نوى القران ولم يسوق الهدي جاز له أنيش ان يجعلها عمره ما ساق الهدي متى يجب القران اذا ساق الهدي يجب القران حينئذ قال ثم يدخل الطيب والقارن يبقى على احرامه فاذا قدم مكه يطوف للقدوم الطواف الذي ياتي به القارن اول ما يقدم الى مكه يسمى طواف القدوم وهو سنة وهو إيش سنة إيش الدليل على أنه سنة حديث عروة بن مدرس الطائي لما قال الحديث المعروف المشهور اكلت راحلتي وأتعبت نفسي قال من وقف من صلى صلاتنا هذه فهل لي من حج فجابه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ثم وكان وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى تفسه هذا الرجل ما طهف طوافش القدوم ولا صلى بميناء اليوم الثامن وإنما مر مرور من عرفة ومرور من مزدلفة وصل الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة قال فيبقى في اذا كذب مكه طفل القدوم ويسعى للحج والعمره ويسعى للحج والعمره القارن ماذا يجب, يجب عليه يجب عليه سعي واحد وطواف واحد وأما المتمتع ايش يجب عليه على ما مر معنا يجب عليه طواف واحد وسعيان طب غير العمره غير طواف غير العمره طواف واحد اللي هو طواف ايش الافاضه وسعيان اللي هو سعي العمره الاول وسعي الحج الذي يرجع به من بعد ايش لما يرجع من عرفه لما يرجع من عرفه يطوف إذن المتمتع يطوف طواف العمر اول ما يقدم إلى مكة ويسعى سعي العمر ويتحلل منها فإذا ذهب إلى عرف ورجع من عرف يوم العيد لما يرجع يوم العيد عليه طواف آخر يسمى طواف الافاضه وسعي آخر يسمى سعي الحج أما القارن فإن طوافه الأول طواف إيش قدوم والسعي الذي مع هذا الطواف يسمى إيش سعي الحج كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم طاف وسعى ولما رجع من من عرفه ومزدلفه ورمى الجمار وذهب الى مكه ما سعى مره ثانيه بين الصفا والمروه وانما طاف طواف الافاضه فقط وكل من كان قارنا كان هذا فعله عرفت ماذا فيكون هنا ويسعى للحج والعمره إذن هو الشيخ العثيمين رحمه الله نبه أن السعي هذا للنسكين لأنه لبى بإيش ها بنسوكين قال لبيك إيش عمرة وحجة صح إذن هذا السعي يجزئ إيش الدليل الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروه يجزئك عن حجتك وعمرتك عرفنا هذا طيب قال ويبقى على إحرامه يعني ما يتحلل كما يتحلل من المتمتع إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج والعمرة بقي في إحرامه لا يتحلل لا يذهب يقص انتظر حتى اليوم الثامن بإحرامه يبقى بإحرامه حتى اليوم الثامن قال ويلجم ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم العيد ويلزمه هدي كهدي المتمتع يلجمه هدي كهدي المتمتع أما المفرد فيحرم هذا النسوك الثالث الآن المفرد فيحرم بالحج مفردا من الميقات ويبقى على ذلك فإذا قدم مكة طاف القدوم وسعى للحج ولم يحل إلا يوم العيد فيكون القار والمفرد سواء في الأفعال القارن والمفرد إيش؟ سواء في الأفعال لكنهما يختلفان في أن القارن يحصل له عمرة يحصل له عمرة وحج ويلزمه هدي وأما المفرد فلا يحصل له إلا الحج ولا يلزمه الهدي عرفتم الآن الفرق بين القارن والمفرد ما هو الفرق بين القارن والمفرد في ثلاثه امور ايش هو القارن الاول يلبي باش بنسكين والمفرد بنسك واحد حج والشيء الثاني عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي طيب هذا الشيء الثاني بس هذا الشيء فقط ولا يحصل له إلا الحج ولا يلزمه هدي المتمتع يشارك القارن في إيش ها في الهدي وإيش والنية والنية بس النية فقط هذا عندها نسكان وهذا عندها نسكان هكذا والأعمال أعمال القارن والمفرد سواء المتمتع يشارك القارن في النية وفي الهدي فقط عرفتم والمفرد يفارق القارن في هذين الشيئين أيضا فيهش في النية والهدي وأعمالهما واحدة حكم الاعتمار بعد الحج اهدي لكن ما هو خلاص النية إذا راد أن يهدي يهدي لكن خلاص النية انه مفرد أقول لكم ما لو أن هذا الرجل اعني القارن أو المفرد طاف طواف القدوم ولم يسعى جاز ما سعى إلا بعد ما رجع من عرفه مع طواف الإف... الإفاضة جاز هذا ها نحن نقول طواف القدوم يسعى معه ايش سعي الحج والعمره هكذا سعي الحج العمره لمن للقارن والسعي الحج لمن للمفرد طيب لو اخروا السعي الى ما بعد النزول من عرفه جاز جاز لكن يسعى بعد ايش بعد طواف الافاضه والله أعلم قال عرفنا صفة الحج وعرفنا التمتع والإفراد والقيران وقلتم في الإفراد إن المسلم يأتي بالحج وحده ولا يأتي بعمرة معه لكننا نرى كثيرا من الناس إذا انتهى من الإفراد اعتمر فما حكم هذا العمل هذا موجود هكذا وبكثرة بعد الحج يذهب إيش إلى التنعيم من أجل أن يأتيه بعمره هو حج مفردا ثم يقول أتي بعمره له أو لغيره له أو لغيره يقول هذه عمره الجدة التي ماتت وهذه عمره الخالة وهذه عمره لفلان وهذا لفلان وإلى آخره فإيش الحكم الجواب هذا العمل لا أصل له في السنة فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير يأتون بهذه العمرة بعد الحج وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء وخل هدي النبي وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه الذين هم خير قرون وإنما جاء ذلك في قضية معينة في قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما حيث كانت محرمة حيث كانت الله عليه ثم حاضت قبل الوصول إلى مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ليكون, ليكون نسكها قرانا، وقال لها خوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك فلما انتهى الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بدلا عن عمرتها التي حولتها إلى قران فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحلي، فخرج بها إلى التنعيم وأتت بعمرة فإذا وجد صورة كالصورة التي حصلت لعائشة رضي الله عنها وأبت المرأة إلا أن تأتي بعمرة فحينئذ نقول لا حرج أن تأتي المرأة بعمرة كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويدلك على أن هذا أمر ليس بمشروع أن عبد الرحمن ابن أبي, أبي بكر رضي الله عنهما هو وهو مع أخته لم يحرم بالعمرة لا تفكها من عنده ولا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا الأمر ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان رضي الله عنه يأتي بالعمرة لأن ذلك أمر سهل عليه حيث إنه قد خرج مع اخته مع أخته والمهم أن ما يفعله بعض الحجاج كما أشرت إليه ليس له أصل من السنة نعم لو فرض أن بعض الحجاج يصعب عليه أن يأتي إلى مكة بعد مجيئه هذا وهو قد أتى بحج مفرد فإنه في هذه الحال في ضرورة إلى أن يأتي بعد الحج بالعمرة ليؤدي واجب, واجب العمرة فإن العمرة واجبة على قول الراجح من أقوال أهل, أهل العلم وحينئذ يخرج إلى التنعيم او الى غيره من الحل فيحرم, فيحرم منه ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر الان نخرج من جواب الشيخ رحمه الله تعالى بفائدتين الفائدة الاولى ان العمرة بعد الحج لمن اتى بعمره ايش لا اصل لها لا اصل لها والمقصود العمرة في سفرة واحدة يعني يجمع العمرة بهذه السفرة مع الحج هو أتى بحج مفرد وقد أتى بعمرة قبل ذلك عرفتم؟ فقال لا أصل لها المسألة الثانية أن من لم يعتمر وقد أتى حاجا حاجا بنسك الإفراد ما أتى بعمرة في حياته قال ويصعب عليه الرجوع في هذه الحالة فحينئذ يكون ذلك له عذرا على أن يأتي بعمرة أخرى من الحل لأنه قد لا يأتي مرة ثانية ويأتي بهذا الواجب هكذا قال رحمه الله وما قاله هو الراجح من أقوال أهل العلم لأن بعض علماء ايش أجاز هذه العمره لفعل عائشة رضي الله عنها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها قالوا مدام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها دل ذلك على ايش على الجواز على الجواز لكن ما ذهب إليه الشيخ العثيمين هو الراجح لأنهم ما كانوا النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما قالت له تريد أن تعتمر يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج قال لها صلى الله عليه وسلم فوافق بالبيت وبين الصفا والمروه يكفيك لحجك وعمرتك لأنها نوتش العمرة فصارت قارنة فحينئذ أتت بالنسكين. وأن هذا الطواف المرة بين الصفا والمروه وهكذا مرة عند الكعبة يكفيها للنسوكين أبد فأراد أن يطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم وأن يرضي زوجه فتأخر من أجلها وأمر اخاها أن يعمرها من الحل, وهو من الحل فذهب بها إلى التنعيم فلو كان مشروعا لمن لاعتمر لاعتمر اخوها عبد الرحمن فلم يعرف ذلك في السلف وهكذا أنكر ذلك قال يعني معنى كلامه أن هذا يذهبون أميالا ويرجعون أميالا ما أدري لا منهم أو لا يقبل منهم أو كلام مثل هذا أنكر عليهم هذه العمره التي يأتون بها من التنعيم ولذلك لكل سفرة عمرة واحدة فقط لكل سفرة عمرة واحدة التي... الذي يأتي بعمرة ثم يقول بعد أسبوع ساتي بعمرة لأبي نقول له هذا غير مشروع هذا إيش غير مشروع لكل سفرة عمرة واحدة لو قدر أنه ذهب إلى المدينة هذا جاء من مصر مثلا وأتى بعمرة ثم ذهب إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة مر على ميقات أهل المدينة، فله حينئذ أن يحرم بعمرة أخرى ينويها لمن شاء لنفسه أو لغيره لأنه خرج سفر زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه وهذا يجوز ثم أتى بعمرة أخرى قال رحمه الله لكن ما الأولى بالنسبة لهذا الحاج الذي يعرف أن الاتيانا إلى مكة يصعب عليه هذا الذي جاء بالحج ما الاولى له أن يفرد الحج أو أن يتمتع أو أن يقرن؟ قال جواب كما قلت لك يأتي بالعمرة بعد الحج لأن هذا ضرورة لكن أليس أن يأتي متمتعا أو قارنا ليسلم أو قارنا ليسلم, ليسلم من المحظور الجواب نعم هذا هو الأولى لكن نحن فرضنا أنه أتى مفردا حكم الانتقال من نسك لآخر مر معنا ولا ما مر؟ مر معنا في الكلام في اول الكلام طيب قال نود ان نعرف حكم الانتقال من نسك الى نسك اخر الجواب الانتقال من نسك الى نسك اخر مر علينا في صفة القران انه من الممكن ان يحرم الانسان اولا بالعمره ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فيكون نعم أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فيكون انتقل من العمرة إلى الجمع بينهما وبين بينها وبين الحج وكذلك يمكن أن ينتقل من الحج المفرد أو من القران إلى عمره ليصير متمتعا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من لم يكن منهم ساك الهدي حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكان كساك الهدي وساقه معه أغنياء الصحابة رضي الله عنهم فلما طاف وسعى, وسعى أمر من لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة فانتقلوا من الحج المفرد أو المكرون بالعمرة إلى أن يجعلوا ذلك عمرة ولكن هذا مشروط بما إذا تحول من حج أو قران إلى عمره من إيش؟ من حج أو قران هو نوى الحج وطاف تمام؟ وسعى وكان طاف هذا الذي نوى الحج طاف طوف القدوم وسعى سعي الحج له أن ينتقل إلى أن يجعلها عمره القارن الذي لم يسق الهدي طاف القدوم وسعى سعي الحج له أن يجعلها عمرة هذا تلبس بأعمال بهذه الأعمال قال ولكن هذا مشروب بما إذا تحول من حج أو قران إلى عمرة ليصير متمتعا أما من تحول من قران أو إفراد إلى عمرة ليتخلص من الإحرام ويرجع إلى أهله فإن ذلك لا يجوز يعني إنسان ما أحرم بإيش ها يقول أما من يقول أما من تحول من قران وقارن قارن أو إفراد إلى عمره ليتخلص من إيش ليتخلص من الإحرام ويرجع إلى أهله فإن ذلك لا يجوز يعني سيجعلها إيش عمره فقط يجعلها ايش عمره ما هو من اجل ان يترك الحج يعني اذا اذا من اجل ان يشرم متمتعا جاز ذلك لانه انتقل الى الافضل هكذا قال هل يجوز ان يتحول من المتم من المتمتع الى الافراد الجواب التمتع الى الافراد لا يجوز ولا يمكن لأنه أنه عمره وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى التمتع بمعنى أن يكون محرما بالحج مفردا ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمره ليصير متمتعا وكذا القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمره ليصير متمتعا إلا من ساق الهدي في الصورتين فإنه لا يجوز له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقروم بالعمرة أن يجعله عمرة ليصيروا متمتعين إلا من ساق الهدي عرفنا الآن يجوز للحاج أن يقلب نسكه من الافراد والقران ليصير إيش؟ متمتعا لا من اجل ان يتخلص من الاحرام لا من اجل ان يتخلص من احرامه ويرجع الى اهله والله اعلم طيب في سؤال في هذا فيما مضى في الشكان ايش هي هو يعني اراد ان يتخلص خلاص ياتي بعمره ويترك الحج الما يريد التمتح هو إشكل مشروط ليصير متمتعا يقول ولكن هذا مشروط بما إذا تحول من حج أو قران إلى عمره ليصير متمتعا أما من تحول من قران أو إفراد إلى ليتخلص من الحرام ويرجع إلى أهله فإنه ض... فإن ذلك لا يجوز ها لا إنما يريد يتخلص ها ماله الان يقول اخوكم الطواف السعي ما الذي يجب على القارن وعلى المتمتع وعلى المفرد هكذا القارن والمفرد يلزمهما سعي واحد وطواف واحد القارن والمفرد انتهينا والطواف الاول الذي اذا قدموا مكه وطوافه يسمى ايش طواف القدوم المتمتع عليه طوافان وسعيان المتمتع عليه طوافان وسعيان الطواف الاول والسعي الاول للعمره والطواف والسعي الثاني للحج انتهينا ولا بقي اشكال هذه مساله اخرى ساتي اخيرا طواف الافاضه الى تاخر هذه مساله اخرى ساتينا ان شاء الله خلاص بقي شيء الى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين